وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عليهم هُمُ العدو فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّيُّوا يوفكون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 يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخذجن الأعز منها لذال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم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 بما تعملون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض